الضْنِ بَلَ مَسَلَ وَجُ لَْنِ جَعَنَا لِحَدِهِ م جَ نَّتَْنِِ مِن أَنَّابِ وَحَفَفْناَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بَِخلِ وَجَعَنَ كِلْتَ الْْجََّتَن آتَتُْْكُلَهَا وَلَمْ تَظللِم مِنْهُ شَيْْئ وَفَجَّرنَّ خِلََا لَهُ مَانَهَا رَا وَكَانانَ لَهُ سَمَبْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَغْنَى أَكْثَرُ مِن كَمَا لَمْ وَأَعَزُّ نَفَرَا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظن إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 ونشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها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 من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة sid dunyaka ma in anzalnahu min as-samaa kama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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة دوما عمل حاضر ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُتُ مُتَّخِذَمُضِّينَ عضدَا وَيَوْمَ يَقُ نَادُ شُكَانائََِّذينَ زَعَتُمْ فَدَعَهُم فَدَعَهُم فَلَمْ ي يَسْتَجبُ لَهُمْ وَجَعَنَ بَيْنَهُم مَوْ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 ali se referred tak, naj behaviorsonderstvo zacie. Dakle, v وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا اقتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 بل ظم اجمع البحرين او امضى حقبا فلما بل ظم اجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال الفتاه اتنا غدا قَدلَ القِينَ مِن سَفَرنَ هذا نَصَبَ طَالَ أَرَعتَ إِ الأوينَا إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَستُحُ وَماَا أَن سَانِيه إِل الشَّيطانُوا أنن أَذْكُ رَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً تُبْعِثُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقي يا غلام فقتله قَالَ أَلَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 سفينه رصبا وان الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فاردنا زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أيضا دهما ويستخرجا ويستخرجان ويستخرجان كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 تاخذا فيهم حسنا قال انما من ولم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً حُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 Indonesia, veliko z��ечel v prišli na lahko Nekaji. Ocel vesislali niamlahoj jednostisne. Kol je inzira v naši no Z reformu, haj wiele اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال ان فخو حتى اذا جعله نارا قال اتوني قال اتوني افرض عليه تطرا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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي Joha! ربه أحدا